أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم ودخل ما ذين فوق رأسي خبزا تأكل الطيب the <laughs> واتبغتم اللة me ان را ان لا تفرب وردكما فيسر ربه خمرا وأما الآخر فيصله فتأكل خير من رأته. فبين وقال صالوا ذك وربه فلبس في السجن بالضعيم وقال الملك إن Yes! Yeah. və qalən Quan ティ في se nibö لعلهم يظلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سن وقال الملك أسوني به قل مخاش لله علم أن وقال الملك قدني بيئا تخلص لي نفسي فلم ماك لماه قال انك ليا وكذلك ما كننا لسوف في الارض تبوا وامنا اخنس ياس وَلَأَنجَرُ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم لكم من أبيكم. ألا ترون وقال لي فإن يدعو بضراوتهم في, في ريح Well, لما فتحوا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كي لبعيد يا يسير <تصفيق> أتُ الث مث them um. وقالا One وَإِن نَبُونلَ لن... فَلَا ثَمْتَئ بِمَا önüm ləsə Oh.